الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما ذكر الله تبارك وتعالى وبيّن ما على المطلقات من التربص ثلاثة قرو وما للأزواج من الأحقية في الرجعة إذا أرادوا الإصلاح. بين بعد ذلك أحكاما أخرى للطلاق من حيث العدد وكذلك أيضا. الخلع فالطلاق يكون من قبلي الرجل فهو الذي يملكه ولكن إذا لم يكن بالرجل رغبه في الطلاق وهو يرغب في المرأة ولكنها لا تريد البقاء معه فلها مخرج وذلك بأن تطلب الخلع والخلع المقصود به الطلاق بعوض الطلاق بمقابل ومن هنا قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أي يخاف ألا لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الطلاق مرتان بمعنى الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان يملك به الزوج المراجعة فهو في مرتين في عدتين واحدة بعد الأخرى كما قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها وذلك أن تطلق وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه ولم يسبق بطلاق في حيض، وان يكون طلاقا طلقة واحدة فتبقى في هذه العدة بهذه الطلقة فإما أن يراجع وإما أن تكون المفارقه بالمعروف والحسن. فلا يجمع الطلاق لا بلفظ واحد ولا يجمع الطلاق في عدة واحدة بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق ثلاثا أو أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أن يطلق اليوم ثم يطلق غدا ثم يطلق بعد غد أو يطلق في الطهر الأول ثم يطلق في الطهر الثاني ثم يطلق في الطهر الثالث فهذا لا يجمع الطلاق في عدة واحدة لتكون الفرص له أكثر الطلاق مرتان وحكم الشرع في كل طلقه أو يمسك بمعروف من حسن العشرة إذا راجع أو أي يخلي سبيلها مع حسن المعاملة بأعدائه حقوقها فتنصرف مكرمة معززة من غير جرح مشاعر ولا مصادرة حقوق ولا شتم ولا أذى ويحسن إليها بالمتعة جبرا لخاطرها إزاء هذا الطلاق ولا يذكرها بعد ذلك بسوء تطوى هذه الصفحة ويبقى الذكر الجميل أو كف الأذى قال الله ولا يحل لكم يعني معاشر الأزواج أن تأخذوا شيئا مما اعطيتموهن من المهر ونحوه إذا الرجل لا رغبة له في المرأة وطلقها فليس له أن يقول اعيدي لي المهر فذلك بما استحل من بضعها لا يحل له أخذه لكن الله تبارك وتعالى ذكر حالة قال إلا أن يخاف يعني الزوجان ألا يقيم حدود الله يعني القيام بالحقوق الزوجية فهنا يمكن للمرأة إذا كانت لا تريد البقاء مع الرجل فهي رأت منه ما لا يحتمل أو أنها كرهته فخافت أن تضيع حقوقه ففي هذه الحال يمكن أن تفتدي فإن خفتم ألا يقيم حدود الله وهذا الخطاب فإن خفتم لا يقيم حدود الله قيل هو موجه للقضاة والولاة وقيل هو موجه لعموم الأمة وقيل موجه لأولياء هؤلاء أهل المرأة وأهل الرجل فإذا خافوا عدم إقامة الحقوق خافوا نشوز المرأة على زوجها أن تترفع عن طاعته ففي هذه الحال لا حرج على الزوجة ولا على الزوج بأن تبذل مالا في مقابل طلاقها لكن هذا بشرط أن يكون الرجل يرغب فيها إذا كان الرجل لا يريدها فيطلقها لكن إذا كان الرجل يريدها وهي تقول لا أريد الاستمرار معك فتكون قد فوتت عليه مصلحة النكاح وما يتبعه في هذه الحال له أن يأخذ منها على خلاف بين أهل العلم فيما يؤخذ هل يؤخذ المهر فقط أو بما يتفقان عليه هل له أن يزيد على المهر فيما يطلب أو لا أذا ليس محل اتفاق لكن الله تبارك وتعالى أطلق ذلك فيما افتدت به والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرأة ثابت ابن قيس ابن شماس لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تخاف الكفر بعد الإسلام يعني كفران العشير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترؤ الدين عليه حديقته قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقها يعني كان أعطاها مهرا حديقة والحديقة المقصود بها البستان الذي له سور هذا يقال له حائط وحديقة أحتق به هذا السور فهنا أعادت إليه المهر والآية هنا ذكر الله ذلك بإطلاق فيما افتدت به ولهذا جوز بعض أهل العلم أن يطلب أكثر مما دفع على كل حال هذه الأحكام تلك حدود الله فلا تعتدوها هي حدوده الفاصلة بين الحلال والحرام فلا تتجاوزوها وما يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها لعذاب الله وسخطه يأخذ من هذه الآية من الهدايات أن الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان ما قال الطلاق طلقتان قال الطلاق مرتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا أن يطلق طلقتين آكد دفعة واحدة فيقول مثلا أنت طالق طلقتين وإنما الطلاق مرتان مرة بعد مرة يعني هو يطلقها واحدة يقول لها أنت طالق ثم تستأنف العده وله أن يراجع قبل نهاية العدة وعرفنا أن هذه العده إن كانت المرأة ممن لا يحيط لصغرها أولي تقدم العمر آيسة فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فبوضع الحمل ولو طال وإن كانت ممن يحيض فثلاثة قروء قيل ثلاثة حيض وقيل ثلاثة أطهر فهنا يطلق في العدة الواحده طلقة واحدة لا يزيد ولابد أن يكون في طهر لم يجامع فيه أو وهي حامل فلا يحق له أن يطلق متى ما عنا له أو إذا غضب ألقى عليها الطلاق أو إذا طلبت منها الطلاق ألقى عليها الطلاق لا وإنما ينظر في حالها أن تكون طاهرا وهذا الطهر لم يجمعها فيه ولا يجوز أن يطلق في حال الحيض ولا أن يطلق في طهر وقع فيه الجماع وكذلك أيضا الطلاق مرتان يعني بعد كل مرة إما أن يمسك بمعروف فإمساكم بمعروف والإمساك بمعروف بمعنى أنه يمسك من أجل أن يبقيها معه مع العشرة بالمعروف. وأحال ذلك إلى المعروف كما ذكرنا في الليلة الماضية بأن ذلك يختلف في اختلاف الأزمان والبلاد والأحوال والأشخاص فيكون ذلك على وجه لائق من حيث المعاملة والنفقه والكسوه والسكنة ونحو ذلك بحسب ما يليق بمثله ومثلها في زمانهم ومكانهم فهنا أحال ذلك إلى المعروف امساك بمعروف أو تسريح بإحسان تسريح بمعنى التطليق ألا تبقى في عصمته يسرح بإحسان فهذا هو اللائق بأهل الإيمان وأهل المرؤات إشرف وأخذها بعهد موثق غليظ فينبغي أن يفارق بمعروف أو أن يمسك بمعروف أما أن تتحول العلاقة بين الزوجين إلى حرب ورمي بأقبح الأوصاف وشتائم توجه إليها وإلى أهلها وجرح للمشاعر ومصادرة للحقوق هذا لا يليق بأهل الإيمان ولا يليق بذي مروءه وإنما يكون التعامل على أكمل الوجوه معروف أو تسريح بإحسان وهذا يؤخذ من قاعدة عامة في التعامل مع الناس إذا كان الإنسان لربما يصحب بعض من لا يروق له يصحب احدا من الناس ويتأذى بصحبته بعبارات يسمعها منه مؤذية أو تصرفات وحماقات توقع هذا الإنسان في شيء من الحرج أو نحو ذلك مثل هذا يمكن أن يفارق بإحسان من غير اذى ومن غير مقاطعه ومن غير جرح للمشاعر ينسحب بإحسان ويذكره بالجميل لكن ينأى بنفسه عنه قد يعمل الإنسان مع آخرين في مكان، في مؤسسة، في شركه في مدرسة، في جامعة ثم بعد ذلك ينتقل أو ينهى التعاقد معه انتهت الحاجة أو رأوا أن غيره أفضل منه أو رأوا أنه لا يصلح لهم أو لأي سبب من الأسن فلا ينبغي أن تتحول القضية إلى مقاطعه ومهاجرة وتتحول الأمور إلى شيء من المخاصمة ويعتبر ذلك من العدوان والإساءة إليه ليس هذا بلاعق بقي في هذا المكان وعمل فيه مدة سنوات أو نحو ذلك ثم بعد ذلك رأوا أنه لا حاجة لبقائه في هذا الموقع انتقل إلى موقع آخر أو نحو ذلك فمن الناس من يتخذ هذا لونا من المعادات والمخاصمه فيصدر منه ما لا يليق هذا لا يصح أو يصطر منهم تجاهه ما لا يليق تسريح بإحسان إما أن يمسك بمعروف قد يكون لسا عنده سائق عنده أجير عنده عامل عنده خادمة فيؤذيه أقول لأمساكم بمعروف وإن كانت هذه الآية في الطلاق أو تسريح بإحسان ف... لكن بعض الناس القاعدة عنده إذا كنت رايح كثر الفضائح هذا الكلام مبصح وإنما يذهب في من التجمل والإحسان وكذلك الطرف الآخر يمكن أن يودع هذا بإكرام وإحسان إليه ونحو ذلك أما دواعي الانتقام والمصادرة والمفاجآت بما لا يحتسب فهذا لا يصح ولا يجوز البعض لربما كان معلما مثلا فيأتيه الخبر أنه قد استغني عن خدماته قبل نهاية السنة من أجل أن يستعد ويرتب أحواله إذا سافر أو انتقل قبل نهاية الدراسة في شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر فماذا يفعل؟ يسيء إلى من حوله جميعا ولا يدى لهم في الموضوع وينتقم من هؤلاء المساكين الطلاب فيضع لهم أسئلة لا يمكن الإجابة عنها مثلا أو حتى من أجاب حتى من المتفوقين ربما يفاجأون أن نتائجهم هي الرسوب ويتضررون من هذا وبعضهم لا يستطيع المواصلة في الدراسات العليا وبعضهم يكون في مرحلة الماجستير فلا يستطيع أن يسجل رسالة لأن معدله قد فقد شرطا من أجل تسجيل أو القبول في هذه المرحلة والمواصلة فيها بسبب الانتقام فهذا لا يصح ولا يليق كذلك هنا قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أيخاف يخاف أن يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله يعني يا معاشر الأولياء أو الأولاد فلا جناح عليهما يعني الرجل في الأخذ والمرأة في الدفع فيما افتدت به فهذا يدل على اعتبار المفاسد وأن يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما فتدفع المفاسد الأشد ما هي المفاسد الأشد؟ نشوز تترفع الزوجة عن طاعتي تحصل أمور تتفاقم فهنا يقال خذ منها هذا المهر ثم بعد ذلك يكون خل عن يعني طلاق بإيوام فهذا أسهل من تضييع حدود الله تبارك وتعالى والقضية ليست بالشيء السهل فالله تبارك وتعالى قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فهذا أمر يجب مراعاته وحفظه، فحدود الله في التعامل بين الزوجين يجب أن تضبط وتحفظ وليس الرجل أن يفعل ما شاء أو المرأة أن تفعل ما شاء وإنما على الجميع أن يتقي الله تبارك وتعالى. ولاحظ هنا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها حكم الطلاق طلاق مرتان فيمسك بمعروف أو يفارق بمعروف ويجوز له الأخذ في حال ما إذا كانت المرأة لا تريده وهو يريدها في هذه الحالة يجوز له الأخذ أما إذا كان لا يريدها فلا يجوز له أن يأخذ العوض هذه حدود الله قال فلا تعتدوها هنا فلا تعتدوها في آيات الصيام التي مضت وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنا لباس لكم وأنتم لباس لهم إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم معكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها هناك الصيام تلك حدود الله فلا تقربوها وهنا في الطلاق تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها فلا تعتدوها ما الفرق؟ ذكر بعض أهل العلم أن الأولى جاءت بعد نواهن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها هذه النواهي هذه الممنوعات لا تقربها ابتعد عنها غاية البعد لكن هنا جاءت بعد أوامر أن يطلق مرتين فقط وكل واحدة في عدة وكذلك أيضا أن يعاشر بمعروف أو يفارق بمعروف أو نحو ذلك فجاء النهي عن تعديها وعن تجاوزها فيوقف عندها الأوامر هذه يوقف عندها لا تتخطى لا تتجاوز ولهذا قال العلماء إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها حدود مرسومة أمر الله بكذا وأمر بكذا وأمر بكذا تقف عند أمره لا تتعداه وإذا كانت نواهي فلا تقترب ابتعد إذا كانت المحظورات فابتعد والنهي عن القرب منها أبلغ من النهي عن مواقعتها لما يقول لا تقترب من هذا الشيء فهذا أبلغ من مواقعته يعني كن بعيدا حذرا دع كل الأسباب التي توصل إليه وإلى ملابسته ومقارفته ففي المحرمات يقول فلا تقربوها في المأمورات فلا تعتدوها هذا فرق ذكره بعض أهل العلم ومن يتعد حدود الله لاحظ تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله ما قال ومن يتعدها اكتفى بالضمير وإنما أبرز ذلك بالمظهر تلك حدود الله هنا إبرازها بالاسم المظهر يدل على الاهتمام والعناية بحدود الله تبارك وتعالى وتعظيم هذه الحدود وإضافة ذلك إلى الله حدود الله مرتين تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله هذا كله لتربية المهابة فأولئك هم الظالمون لاحظ الإشارة البعيد فأولئك وجاء بضمير الفصل هم ودخول ال على الخبر الظالمون فأولئك هم الظالمون يعني هذا يفيد يشعر بالحصر كأنه لا ظالم إلا هؤلاء هؤلاء الذين بلغوا الغاية في الظلم كأنه لا ظالم إلا هم فأولئك هم الظالمون يعني الذين يتعدون حدود الله تبارك وتعالى هذا يدل على أن تعدي حدود الله سواء في الطلاق أو في غيره كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان بأن الله قد يذكر أمرا خاصة كما هنا في قضية الطلاق ثم يأتي بالحكم عام تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها هنا قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون في الطلاق وفي غير الطلاق فينبغي الحذر من ذلك وهذا الذي يزيد على الثنتين مثلا على الطلقتين فهو مجترئ على المحرم متعدي لحدود الله عز وجل فليس له ذلك وهو من الظالمين هؤلاء يطلق بالثلاث مع بعض هذا من الظالمين متعدي لحدود الله عز وجل هذا الذي يضر المرأة ويضار يعيدها ويمسكها من أجل أن تفتدي بعضهم يصل الأمر أن يقطع الماء ويقطع الكهرباء عن البيت ويحرمها من كل شيء من الطعام والشراب من أجل أن تضطر أن تدفع له أن تعيد المار هذا لا يفعله إنسان عنده تقوى لله وخوف منه ومراقبة أو عنده ادنى مروءه هذا لا يليق وكل ذلك يدل على عناية الشارع بانضباط أحوال الناس وهذه النواة في المجتمع وهي الأسرة وأن يقوم ذلك على أحوال من الكمال وحفظ الحقوق فتبقى هذه الأسرة على وئام يعرف الرجل ما له وما عليه وتعرف المرأة ما لها وما عليها فيؤدي كل واحد منهم حق صاحبه ويحفظ حدود الله تبارك وتعالى فالمسألة ليست مجرد اختيار أو تشاهي وإنما ذلك شرع مطهر هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على النبي محمد عليه وصحبه فكالذيكم إضافة هذا التعليق فيما افتدت به لا لأن الذي يدفع هو المرأة فلا جناح عليهما فيما افتدت به الرجل لا يجوز له أن يأخذ إذا كان لا رغبة له فيها لكن إذا كانت المرأة يمكن أن يكون منها نشوز تجاه الرجل والرجل له رغبة فيها فيضحي ويقبل المهر الذي أو ما افتدت به أو ما يتفقون عليه ثم بعد ذلك يفترقون فلاجناها عليهم فيما افتدت هي به لأن هي التي تدفع أن لا يقيم حدود الله الرجل لأن هذا مشترك هي ستضيع حقوقه وتكون ناشزا عليه ثم بعد ذلك ستكون الحال على غير ملاءمة ولا استقرار بين الزوجين هي لما تكون ناشزا الآن هذه الأسرة ستضيع الحقوق فيها المرأة لن تضيع ولن تمكن هذا الرجل من الاستمتاع بها أو نحو ذلك فهو لن يؤدي لها حقوقها وهي لن تؤدي له حقوقه. ألا يقيم حدود الله ستكون العلاقة مخاصمة نعم إذا ما قبل الرجل ينظر لماذا طلبت هذه المرأة الخلع فهل لذلك سبب ألا مبرر أو أنها طلبت من غير سبب أو لسبب قبيح كأن تكون تعشق رجلا آخر تهوى رجلا آخر فمثل هذا لا يليق وقد جاء في هذا حديث في المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير موجب من غير ما سبب من غير علة جاء في هذا وعيد والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم بعضهم ضعفه وبعضهم قواه هذا إذا كان من غير سبب مطلقا لكن لو أنها قالت أجد في نفسي نفورا منه لا أطيق البقاء معه لا أستطيع أن أدي حقوقه بهذا أبغضته بغضا شديدا الأرواح جنود مجندة أو أن هذه المرأة ترى منه تصرفات قد لا تكون مخالفات محرمات لكن تصرفات في التعامل أو في حياته وطبيعته وذوقه وطريقته في معيشته لا تطيقها فقالت لا احتمل البقاء معه بهذه الحال تفتدي منه نعم تفضل مسألة الطلاق البدعي طلق في طهر قد جامع فيه أوهي حائض فهذا فيه خلاف مشهور بين أهل العلم وأدلة ذلك معروفة ويرجع في ذلك إلى القضاء من القضاة من يوقعه ومنهم من لا يوقعه نعم يقول الإنهاءات وما جاء فيها الإحسان إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وهنا في الطلاق قال أو تسريح بإحسان وبالامساك قال بالمعروف ربما يكون السبب والله أعلم بالنسبة للإمساك بالمعروف أن ذلك فيما يتعلق بالعشرة بين الزوجين أن الشارع يحيل ذلك إلى المعروف والمقصود بالمعروف العرف فلما كان هذا يختلف باختلاف البيئات كما ذكرنا والأحوال والأزمنة فيحيله إلى المعروف لأن المرأة ستطالب بأشياء فما الذي يكون لها سيختلفون إذا أمسكها فهي تطالب بحقوق وتدعي أنه مقصر معها فالشارع أحال إلى المعروف. لم يحدد ذلك يعطيها مثلا كذا في الشهر أو يطعمها طعام الفلاني أو يسكنها بالسكنة الموصوفة بكذا وكذا لأن هذا يختلف فأحاله إلى المعروف لكن لو حدد هذا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لا شك أن هذا سيختلف اختلافا كثيرا فهذا هو السبب والله أعلم لكن التسريح بالإحسان. التسريح بالإحسان من الكلام الطيب والفعل الحسن والمال يعطيها متعة جبرا لخاطرها وللمطلقات متاع بالمعروف بحسب غناه فقرة يعطيها إذا كان فقيرا أو غنيا ممكن يعطيها خمسمائة ريال ممكن يعطيها خمسة ألاف أو ممكن يعطيها أكثر من هذا بحسب حال الزوج من الغنى والفقر جبرا لخاطرها نعم تحسب واحدة بائنة الخلع يكون طلاقا واحدا باينا واختلفوا في العدة ألا تكون ثلاثة قروء أو تكون حيضة واحدة لكن لا سبيل له عليها يحتاج عقد جديد ومهر جديد إذا قبلت وفي مدة العدة إذا قلنا مثلاً حيضة واحدة في الخلع لا يستطيع أن يقول راجعتك لا لأنه سيأخذ المال والفداء ثم إذا أخذه ولا زالت في العدة ويقولها راجعتك هذا لا يملك الراجعة في الخلع طلقة واحدة بائنة طيب سلام الله